Hamdulillah, Rabbi al-alamin, sallallahu sallama ala syydina Muhammadin ashrafu al-salim, ahbiib Rabbi al-alamin, ala alehiyus-sahbiyilin al-tawhirin. Allahumma, ammannaan jameenaa, utkirnaan asilaa, anfagna bima alamtaa, uzidinaa imma. Tarkkurot komi elossa mieltyä قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضرح إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه الغطاري ومسلم هذا الحديث معناه أن في الجسد قطعة لحم إذا صلحت هذه القطعة صلاح الجسد كله لأن القلب بالنسبه للجوارح كالملك بالنسبه للمعية هو يوجه هذه الجوارح وإذا فسدت يعني إذا فسدت هذه المضوع هذه القطعة من اللحم فسد الجسد كله ألا وهي القلب لأن الجسد تابع للقلب هذه الجوارح تابع القلب لذلك إذا كان القلب فاسدا يكون هذا الجسد فاسدا وإذا كان هذا القلب صالحا هذا الجسد يكون صالحا لأنه تابع له الله تعالى يصلح قلوبنا والجسادنا ما هو الرياء بعمل الذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه يعني أن الله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان عامله الشخص مخلصا لله تعالى يعني لم يقصد بهذا العمل إلا مرضاة الله ولم يدخل شيئا آخر مع ذلك يعني ليس له أن يقول أنا أريد مرضاة الله مع محمدة الناس لا يصلح هذا العمل لا يكون له ثواب ويكون آثما اسما كبيرا ولا يكون له أجر. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه أي قصد به مرضاته هذا معنى ابتغي به وجهه أي قصد بهذا العمل مرضات الله لا غير والعلماء يقولون صعب تخليص القلب من الغياء صعب لذلك علينا أن نجاهد أنفسنا بأن نخلص العمل لله تعالى حين يعمل أحدنا العمل يخلص لله تعالى يستحضر في قلبه أنه يعمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله والرياء هو العمل بالطاعة لأجل الناس أي ليمدحوه معنى الرياء أن يعمل الطاعة أي العمل الذي من شأنه يتقرر به إلى الله يعمله لأجل الناس أي ليمدحه الناس أي ليثني عليه الناس ليس لوجه الله يعمله حتى يقول الناس فلان يفعل كذا فلان يذكر كثيرا أو يصلي كثيرا أو يتصدق كثيرا هذا مرائي يقال عنهم مرائي وهذا معصيته كبيرة وهذا الرياء يحبط ثواب العمل معناه يذهب الثواب وصاحبه عليه اسم يعني عليه اسم كبير هذا الذي يرائي عليه معصية كبيرة ما هو العجب بطاعة الله؟ العجب بطاعة الله هو شهود العبادة صادرة من النفس غائبا عن المنة هذا العجب أيضا من معاصي القلب حرام ومعناه أن يشهد الذي يفعل هذه العبادة يشهد أنها منه أي أنها مزية له وينسى أنها من فضل الله عليه هذا معنى العجب الإنسان يعمل عملا يستحضر في قلبه أنه مزية له هو عمل هذا العمل والمزية له في هذا وينسى أن هذا من فضل الله عليه هذا أيضا لا يجوز الله تعالى لا يحب الرياء ولا يحب العجب يحب إخلاص العمل له إذا عمل العبد عملا يخلص لله تعالى هذا العجب لا يحبط ثواب العمل إلا أن يكون مقارنا له يعني إذا كان أثناء العمل استحضر هذا حصل عنده العجب راح الثواب أما إذا كان حصل العجب بعد أن حصل منه العمل وهو مخلص لا يحبط الثواب لكن لا يجوز له ذلك ولا يحبط ثوابها إلا إذا كان مقارنا للعمل، يعني لا يحبط العجب ثوابها العمل إلا أن يكون مقارنا له، وعلى صاحبه اسم الذي يحصل عنده ذلك عليه مصير، وأحيانا الشخص يصيب نفسه بالعين بسبب العجب إذا نظر إلى نفسه أو إلى ولده أو إلى ماله نظر العجب قد يحصل أن يصيبه نفسه أو ماله أو ولده بالعين وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله أو ولده فليدعو الله بالبركة فإن العين إذا رأى أحدكم في نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق معناه الشخص قد يصيب نفسه بالعين كيف إذا واحد قال لك أليس الإصابة في العين تحصل بنظر الحسد الإنسان ينظر نظر الحسد إلى نفسه عادة لا. يعني هل يتمنى الإنسان زوال النعمة عن نفسه لا. كيف يحصل بنظرة العجب إذا نظر نظر العجب يعني يرى أن هذا مزي له. ينظر في نفسه فيرى أنه ذو صحة فيرى أن هذه مزي له. أنه عندي صحة قوية أو يرى ما له أنه كثير، فيرى أن ذلك مزيّه له، وينسى أن هذا بفضل الله عليه. نحن لا نستغني عن ربنا طرفة عين، فالفضل لله إن كان عندنا صحة، الفضل لله إن كان عندنا مال، الفضل لله إن كان عندنا ولد، الفضل لله. هو خالق كل شيء، هو لولا فضل الله من أين يصير الواحد منا عنده هذا؟ لولا أن الله تفضل علينا بأن من النطق كيف نقول لا إله إلا الله الفضل لله لولا أن الله أكرمنا بالإيمان كيفنا كيف كنا نسقوم مؤمنين الله تفضل علينا بذلك فهذا برحمه الله وفضل الله أن كنا مؤمنين برحمه الله وفضل الله أننا نقول لا إله إلا الله يستحضر المؤمن هذا أن الفضل لله الله له الفضل وله المنة أما الإنسان لا يخلق شيئا نحن لا نخلق لفظا ولا نخلق فعلا ولا نخلق نية ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد لولا فضل الله ورحمة الله ما كان يكون واحدا ما كان يكون واحد من الناس من الطاهرين الذين زكت قلوبهم وطهرت قلوبهم هذا من فضل الله يقول يصير من فضل الله وإذا واحد رأى نفسه أعجبه شيء رأى ولده أعجبه شيء رأى ماله أعجبه شيء ليدعو بالبركة يعني يقول اللهم بارك فيا ولا تضرني اللهم بارك فيه ولا تضره اللهم بارك لي بمالي ولا تضرني مثلا وإذا رأيت ما يجبك في أخيك اللهم بارك فيه ولا تضره إذا واحد رأى شيئا أعجبه في مسلم يذكر الله ويدعو له بالبركة اللهم بارك فيه ولا تضره أو يقول مثلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأنه كيف تحصل الإصابة بالعين عادة بنظرة الحسد والكلام يعجيبه الشيء ينظر نظرا خسيسا نظر حسد نظر خسيس ثم يتكلم يقول مثلا ما أعظم جسمه ما أجمل جلده ما أحسن شكله دون أن يذكر الله الشيطان يضرب هذا يصير أذى عليه الرسول قال عليه الصلاة والسلام العين حق أن يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم العين حق محقق موجود يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم حين ينظر ابن آدم نظر الحسد الشيطان يؤذي هذا يؤذي هذا الإنسان يتكلم ذاك بنحو هذه الكلمات التي ذكرت لذلك قال العلماء لا يجوز على نبي أن يصيب بالعين لأن الإصابة بالعين تحصل بنظرة الحسد ونظرة الحسد خبيثة تدل على دناءة نفس والأنبياء ليس فيهم من هو دنيء نفس في كتاب الأذكار للنووي مكتوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام غير صحيح إذا خشي أن يصيب شيئا بعينه قال كذا وكذا الرسول لا يخشى أن يصيب شيئا بعينه محفوظ من هذا إنما من خشي أن يصيب شيئا بعينه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك فيه ولا تضره صحابيان كانا في مسير ورأيا ماءا مجتمع من المطر فتجرد واحد ليغتسل كان شديد الجمال جلده جميل الآخر لما رأاه أعجبه جلده ما ذكر الله تعالى قال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء فوقع الرجل قال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء يعني كان عقول ما أحسن جلده وما ذكر الله الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك رقاه فتعافى هذا الصحابي الذي أصيب وقع ثم قال هل لا برك عليه يعني الأحسن كان لو دع له بالبرك إن رأيت شيئا عجبك في مسلم اللهم بارك فيه ولا تضره ونحو ذلك من الكلام الحسن ذكر يعني وإذا أصيب الشخص بالعين يقرأ عليه الفاتحة ويقرأ عليه آية الكرسي لدفع الأذى بإذن الله حتى يزول عنه الأذى الذي حصل يقرأ عليه الفاتحة وآية الكرسي ثلاثة أيام متتالية أول يوم وثاني يوم وثالث يوم وللحفظ من الإصابة بالعين تقرأ المعوذتين في الصباح والمساء دائما هذا إذا قرأه الشخص إذا قرأ دائما المعوذتين في الصباح والمساء ودبر كل صلاة بإذن الله لا يصاب بنا الرسول قال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما عن المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فهذه يحافظ عليها صباحا ومساء ودبر كل صلاة بعد كل صلاة وفي الصباح وفي المساء الرسول كان يقرأها وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام فكيف نحن لا نقرأ هو أفضل خلق الله كان يقرأ في الصباح والمساء وكان يقرأ بعد الصلاة فكيف نحن لا نقرأ والشيخ رحمه الله قال ومن كان به وسواس يقرأ المعوذتين كل صباح وكل مساء وفي كل صلاة ودبر كل صلاة اللي يقول عندي وسواس هذه النصيحة قل له اقرأ كل صباح وكل مساء بس كل صباح مش لما فيه من النوم ساعة 11 ودمن الصباح مش اذا كان بينام فيه من النوم ساعة 12 فيها بركة وفيه فائدة لكن حتى يحصل السر اقرأ في الوقت الذي سماه العلماء كل صباح وكل مساء وفي كل صلاة وَدُبُرَ كل الصَّلَاةِ هذا اللي عنده وسواس إن شاء الله يزول عنه الوسواس لكن يقرأ بقراءة صحيحة يعني بلفظ صحيح يحصن إذا كان حاضر أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وامة ومن كل عين لامة بهذا يحصن الصغير كل يوم صباحا ومساء بوضع اليد أو بدون وضع اليد لكن يقرأ وهو حاضر يعني يقرأ عليه وهو حاضر في المكان هذا تحصين كان الرسول يحصن به الحسن والحسين يعني الرسول حصن الحسن والحسين بهذا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم كان يحصن إسماعيل وإسحاق بهذا إبراهيم عليه السلام كان يحصن ولديه بهذا بهذا التحصين والرسول حصن الحسن والحسين بهذا فاتباع لسيدنا محمد ولسيدنا إبراهيم عليهما السلام فهذا تحصين عظيم تحصين عظيم ما معنى الأمن من مكر الله هو أن يسترسل الشخص في المعاصي ويعتمد على رحمة الله يعني لا يجوز له ذلك إن واحد يسترسل في المعصي اعتمادا على رحمة الله يقول في نفسه ربي غفور رحيم فأعمل المعصي ربي غفور رحيم أعمل المعصي لا يجوز له ذلك قال تعالى أفأمنوا مكر الله أي عذاب الله الله لا يسمى ماكرا الله تعالى يعذب العصات على معاصيهم. يعذب العاصي على معصيته لكن لا يسمى ماكرا الله يسمى بما سمى هو به نفسه في القرآن أو سماه به الرسول بالوحي من الله هذا نسمي الله به ما ورد في القرآن ما ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء ويسمى بألفاظ وإن كانت لم ترد إذا وافقت الوارد كأن يقال عن الله الطاهر مثلا ما ورد في تعداد أسماء الله الطاهر لكن قالوا هؤلاء العلماء الطاهر لفظ مناسب ومعناه صحيح معناه منزه عن النقائص والعيوب بعض العلماء قالوا أسماء الله توقيفية يعني الذي ورد في القرآن نقول به والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما اللفظ الذي لا يليق أن يسمى الله به من سماه به يكفر يعني إذا واحد قال مش الله قال أفأمنوا مكر الله أم رفع يديه قال يا ماكر اغفر لي كفر هذا. أو واحد قال أليس الله قال الله يستهزئ بهم فرفع يديه قال يا مستهزئ اغفر لي كفر الله لا يسمى مستهزئا ولا يسمى ماكرا ولا يسمى مضلا إذا واحد قال الله قال الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فأليا مضل اهدنا يكفر هذا سمى الله بما لا يليق به بما لا يليق به من سمى الله بما لا يليق به يكفر فنحن من ما ورد أن الله يسمى به في القرآن أو في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نسمى الله به يعني على وجه الاسم يعني مثلا ليس من أسماء الله الحامي عنا بعض الناس ما بيقول نحنا يا حامي مثلاً احمينا نقول اللهم محمنا فينا نقول اللهم محفظنا بس ما في من أسماء الله الحامي ما في في الحفظ منو الليا حفظه حفظنا ما ورد هذا بس ما ورد الحامي مش عنا ببلادنا مش تعملوه هو اسم من أسماء الله على غير وجه لسم على غير وجه لسم في شيء يسمى في لغة المقابلة على وجه المقابلة يقال مش على وجه الاسم هذا اسمه شيء يسمى المقابلة مثل مثلا ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال الطبيب أمرضني ليس من أسماء الله الطبيب هذا ما اسمه أنه سمى الله بالطبيب لا معناه الذي هو خالق الشفاء هو أمرضني ما معنيت هون الطبيب وأمرضني أنه من أسماء الله الطبيب لكن هذا من بيستعمله؟ الذي له علم بالدين ومعرفة بلغة العرب يعرف كيف يستعمل مثل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ما يأتي أنا أقول يا طبيب إيش بيجي يأتي لي أبو بكر على الطبيب وأمرضني هو استعمله مش على معنى الاسم، على معنى يريق بالله ورد عن أبي بكر الصديق معناه الذي هو خالق الشفاء هو أمرضني هو جعل في هذا المرض بس بشأن تنتبه ما سمى الله به نفسه ما أطلق الله على نفسه وأطلقه عليه نبيه نحن نطلقه نسمي الله به ما لا فلا فلص. هذه القاعدة اللي نستعملها في ناس استعملوا ألفاظ لا تليق بالله كفروا في ناس ببلادنا وبالأردن لما كنت درس <تصفيق> إذا بدنا ندعو على واحد مثلاً أكل مال شخص بيقول له أكل ماله الله يأكله كفر هذا بيقول له يصره الله يصره هذا كفر لأن الذي يقول الله يأكله الله يصره هذا استخفاف بالله لا يليق أن يستعمل في حق الله يشدو هذا النفو والشخص يفهم المعنى وإن كان لا يقصده هو بيقول لك أنا ما أصد يأكله يأكله يعني أصد يأكله إنه يبتلي مثلاً بأن يذهب ماله لا عذر له لأنه يفهم المعنى أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون هم بمعنى العذاب الله تعالى يعذب العصاة على مأصيهم ومعنى مكر الله هنا عقوبة الله ما معنى القنوط من رحمة الله قولون هذا ليس من أسماء الله. إذا قال في مقابلة واحد عم يقوله الله له الله الحامي. هذه مقابلة. هون ما في أضرار. بيصير عند العوام هاي. هون عم بيقول له الله يحمي، كله الله الحامي. هذه مقابلة. بس ليس من اسماء الله الحامي. يعني لا يطلق على الله بمعنى الاسم بس هون في المقابلة لأنها مقابلة جازة. كما قال أبو بكر. <تصفيق> بس, بس شو أول كذا سيدنا اللي الطبيب وأمراضه اللي كنا عم معه مو بعشرة عقوله، بس هو أصلا الطبيب وأمراضه. فهذه مقابلة كلامهم يعني. إيه مش سما الله به الطبيب. <تصفيق> أيوة قابلة كلامهم بهذا. قابل كلامهم بهذا. شيخه الله يعني يقول الله يأكل ما قال إنساني. شو يعني ما بيفهم المانع؟ لا أنا عم بقول يفهم المانع. لو لم يقصد لكن يفهموا <تصفيق> المعنى الذي هو ليس عربيا مثلا يظن أن معنى يأكله ينتقم منه لأنه ليس من أهل العرب أهل اللغة العربية أما إذا كان واحد من أهل اللغة العربية يعرف أن يأكل هذا معناها وإذا استعملها في حق الله ما مجافو معنى يأكل يعرفها لا يعرفون هؤلاء لكن لا يقصدون القنوط من رحمة الله أن يعتقد أن الله لا يغفر له البتة فالطول همزادي وأنه لا محالة يعذبه وذلك نظرا لكثرة ذنوبه مثلا هذا أيضا لا يجوز شو القنوط من رحمة الله واحد مثلا عمل معاصيه فصار يقول الله يعذبني انا عملت المعاصي الله سيعذبني جزمة ليس له أن يجزم صار يقول الله لا يغفر لي الله سيعذبني من أين له أن يقول هذا ليس المسلم مهما كان مذنباً قد يغفر الله له ليس له أن يجزم بأن الله لا يغفر له ما بيقول ليس له أن يقول أنا بما أنني عصيت الله لن يغفر لي البتة سيعذبني على ما فعلت ليس له ليس له يقول ذلك حرام هذا اسمه فنوت من رحمة الله يعني أن يعتقد أن الله لن يغفر له قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ما هو التكبر التكبر نوعان رد الحق على قائله مع العلم بأن الحق مع القائل لنحو كون القائل صغير السن هذا من التكبر المحرم من الكبائر إذا واحد رد الحق على قائله مع علمه أن الحق مع الذي يقول لكونه مثلا صغير السن أو لكونه فقيرا وهو غني أغلب الأغنياء هكذا يصير عندهم أنهم يردون على من يخالفهم ممن هو دونهم في المال وكذلك أغلب الذين لهم مراتب كبيرة في الدنيا يردون لا يقبلون ممن هو دونهم عادة مع علمهم أن الحق معه لا يرجعون هذا من التكبر الذي لا يحبه الله الله لا يحب الكبر هذا لا يحبه الله هذا نوع من أنواع الكبر واستحقار الناس وهذا أيضا نوع من أنواع الكبر أن يحتقر الناس, أن يحتقر الناس يعني معناه أن ينظر إليهم بعين الاستصغار والتحقير وهو أن ينظر إلى غيره بعين الاحتقال وإلى نفسه بعين التعظيم في واحد قال لي أنا كنت قبل أن أتعلم أمشي في الطريق أرى الناس كأنهم برغش يرى الناس وقال عن نفسه قال أنا كنت أرى الناس كأنهم برغش قبل أن يتعلم علم الدين معناه كان يرى نفسه عظيما ويرى غيره حقيرا هذا ما شو المطلوب منا إذا رأينا مسلما أن نحسن به الظن ونقول في أنفسنا ما لم نرى عليه شيئا لعل هذا خير منا عند الله هكذا يقول الشخص إذا رأى مسلما آخر ولم يرى عليه شيئا لا رأاه تارك صلاة ولا رآه فاسقا بشيء آخر يقول في نفسه لعل هذا خير مني عند الله مثل ما كان الشيخ رضي الله عنه يتواضع مع المسلمين ويرى أن كثير من المسلمين أعلى منه لما جاءته امرأة من أوروبا كانت أسلمت وأرادت أن تتزوج برجل من المسلمين فليس لها ولي الفقهاء يقولون إن لم يكن قاض شرعي يزوجها. لا يوجد إمام خليفة ولا يوجد قاض شرعي يزوج بلا مال صلحاء البلد هم يكونون يقعون موقع القاضي هي تفوض إليه الأمر تحكمه في زواجها يعني معناه تجعله قاضيا في قضية النكاح هذا معناته هذا الرجل الصالح يزوجها يقوم مقام وليها فلما قالت له أريد أن تكون أنت المترجم يقول هي تتكلم لغة بعض البلاد الأوروبية قال له هي تريد أن تكون أنت المحكم أي القاضي في قضية النكاح فقال له قل لها تحكم غيري في هذا البيت أن هو خير مني عند الله أي بيت الذي هو فيه الذي هو يدرس فيه وفيه تلاميذه يعني هذا من التواضع أنه يرى غيره يقول غيري في هذا البيت يوجد من هو خير مني عند الله في هذا البيت هذا تواطع تكلم عن الحسد الحسد هو كراهية النعمة للمسلم واستفقالها له وتمن انتقالها إليه وعمل بمحتضاه هذا هو الحسد المحرم أن يكره الشخص النعمة للمسلم إذا وجد نعمة عند مسلم يكره أي يعني يستثقل ذلك أن يكون عند المسلم هذه النعمة يجد ذلك ثقيلا على نفسه ويتمنى أن تزول عنه هذه النعمة أن تنتقل عن هذا المنعم عليه إليه أن تصير له هذه النعمة ثم يعمل بمقتضى ذلك إن كان بالقول أو بالفعل هذا الذي هو حرام هذا حسب محظم أما إذا لم يصل إلى حد العمل بمقتضاه وكانت النعمة الدنيوية كبيت وأثاث وسيارة وأرض فاستفطلها وتمنى أن تزول عنه دون أن يتكلم دون أن يفعل شيئا ما فيه معصية قبيح هذا لكن ما فيه معصية اسم حسد لكنه غير محرم حسد غير محرم الحسد المحرم أن يعمل بمقتضى ذلك شايف عنده أرض كبيرة فيها أمح راح ولع الأمحاط حسد كره أن يكون عند هذا المسلم هذه النعمة فأحرف له قمحاب هذه معصية كبيرة هذا وقع في المعصية أو قال للناس مثلا احرقوا له هذا أو اكسروا له كذا أو حطموا له بيته مثلا هذا لا يجوز أما إن بقيت في نفسه شعر في نفسه بأنها ثقيلة ويليدها ليست له وهي لي لقد ما تكلم ولا فعل ما بس قبيح بنقول هذا أمر قبيح أن لا يحاربه أن لا يخالفه أن يترك نفسه تسترسل في هذا ليس مستحسلا الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه معناه لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني من الخير حتى في أمور المعيشة يعني حتى في أمور المعيشة هذا المسلم الكامل يصل إلى هذا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه حتى في أمور المعيشة يعني ما يتمنى أن تزول عنه النعمة بل يتمنى أن يكون له ما يتمنى أن يكون لنفسي من الخير هذا من حسن الحال والشيخ رحمه الله هذا نادر في المسلمين من يعمل به يمكن من المليون يعمل اثنان بهذا الحديث في المليون مسلم يمكن اثنان يمكن 1000 يعني قد يظل اثنان بالمليون يعملان بهذا الحديث لأن الذي يعمل به ان شاء الله يصير من الاولياء الذي يصير في نفسي حب الخير للمسلمين كما يحبه لنفسه حتى في أمور المعيشة. هذا بيوصل للدرجات العالية ما هو الحقد؟ الحقد هو إضمار العداوة للمسلم والعمل بمقتضى هذه العداوة وعدم مخالفة ما يستشعر به في نفسه من ذلك بالكراهية يعني واحد أضمر في نفسه العداوة للمسلم وعمل بمقتضى ذلك كيف عمل بمقتضى ذلك؟ في نفسه صمم أنه إن لقيه مثلا ليسبنه عمل بمقتضى الحقد لا يجوز له ذلك في نفسه صمم أنه إن رأى هذا الإنسان الذي هو حقد عليه أضمر له العداوة لا يضربنه لا يجوز له ذلك عمل بمقتضى ذلك بمقتضى الحقد أما إذا لم تحب مسلما في قلبك مجرد ذلك ما فيه معصير إذا لم تحب مسلما في قلبك مجرد هذا ما فيه ماصلة لو كان هذا المسلم من الطيبين من الأدقياء في قلبك ما أحببته لكن ما أذيته ما ضربته ولا سببته ولا قلت فلان أنا لا أحبه لأنه لا يجوز إذا واحد أعد مع واحد فذكر شخص من المسلمين فلان فقال ذلك هذا أنا لا أحبه الحرام لأنه لو سمع يكره أما إذا لم تحبه في قلبك ما عليك مصير أنت كل مسلم تلقاه وتجده حبه في قلبك لا كل مسلم تلقاه وتجده في قلبك الميل له بالمحبة لا لو كان من الطيبين أحياناً لا لا تقع لا يقع حبه في قلبك فما عليك مصير ما عليك مصير لكن إذا أضمر في نفسه أنه يؤذيه بأول أو بفعل هذا يكون عليه النصير فلذلك بدي أقول لكم العبارة لا يجب استحضار محبة كل مسلم في القلب ولو كان وليا من الأولياء لا يجب استحضار محبة كل مسلم في القلب ولو كان من الأولياء بس نحن نقول نحن نحب الأولياء نحن نحب الصالحين نحن نحب كل ولي نحن نحب كل ولي نحن نحب كل الصالح بس نقول حتى يكون الحكم واضح لا يجب أن تستحضر في قلبك محبة كل صالح. هل شو يعني أن تستحضر؟ يعني مثلا إذا قيل السيد أحمد الرفاعي هل يلزمك أن تستحضر حبه في قلبك؟ لا. الله نحن نحبه كثير. يعني نتمنى نظرة ونتمنى يطلع فينا ولأنه نعرف شو السيد أحمد الرفاعي. بس من حيث الحكم إذا قيل السيد عبد القادر الجيلاني هل يلزمنا أن نستحضر محبة ذات عبد القادر الجيلاني عند ذكره؟ لا. حسنا احنا اكيد نحبه كثيرا الله تعالى ونتمنى منه النظرة وان نتبرك به بس لا يجب ان نستحضر محبة كل صالح حتى يكون واضح لما تكونوا عم تشرحوا للناس عن محبة الصالحين لما نذكره هون بتتذكروا محبة الصحابة والصالحين والآل يعني المحبة الإجمالية نحب كل صالح من حيث انه اتقى الله فنحب أصحاب الرسول المحبة الإجمالية حيث إنهم نقلوا إلينا الدين ونحب آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم المؤمنون القياء من أمته أكيد نحن منحبهم أي دور بس عند ذكري صالح لا يزمنا أن نستحضر محبة ذاته وإن كنا نحن لأنه متعلمين نظم كلكم هناك تحب ذات كل صالح أكيد وبيخطر عبلكم ذلك عند ذكره لما نذكر الجيلاني والرفاعي والدسوقي والبدوي وكل الأولياء أظن تجدون محبتهم في قلوبكم لأنكم تعلقتم بالصالحين لمعرفتكم من هو الصالح تكلم عن المن بالصدقة المن بالصدقة هو أن يعدد نعمته على آخذها أو يذكرها لمن لا يحب لآخذ اطلاعه عليها ليكسر قلبه يعني واحد أحسن إلى شخص بنحو إعطائه المال أو خدمه خدمه تذكروا الكلام ثم بعد مدة صار حين يلقاه يقول له ألم أعطيك كذا يوم كذا وكذا ألم أفعل لك كذا يوم كذا وكذا ليكسر خاطره هذا لا يجوز الله لا يحب هذا الذي يحسن فليحسن لله لا يحسن حتى يذكر بذلك أو حتى يذكر المحسن إليه بذلك يعني إن أحسنت أحسن لله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إذا واحد أحسن لله تعالى يكونوا استفاد من هذا الإحسان مش بحط بقلبه أنا أفعل هذا حتى أخبأها له إذا فعل شيئا لا أذكرن له هذا على وجه المن لا يجوز ليش لانه يكسر خاطره الا اذا كان بينه وبينه على وجه كسر الخاطر حرام اذا كان كلمه بحضور الناس تصير المعصيه اشد لان الاذى اكبر يعني حصل منه المن بحضرة من الناس تصير المعصيه اشد لما تكلم واحد بينك وبينه على وجه المن فيه كسر خاطر ومعصيه اذا كان امام الناس تصير المعصيه اشد لانك تكسر خاطره اكثر أشد فديما حطوا في نفوسكم الإحسان نعمله تقربا لله ليس طلبا لمدح الناس وليس طلبا لفناء الناس وليس طلبا ليقابلنا الناس بالمثل يعني بقول أنا ما بعمل إلا زعملت، عملت فعلت ولم تفعل لي لا أفعل لك لا هو بفكر أفعل لله تعالى هو أصعب على النفس الإحسان إلى من لا يحسن إليك والإحسان لمن لا يرى لك ذلك أصعب فبيقول ثوابك أكثر إذا واحد يحسن إليك دائما إذا أحسنت إليك تكون مبسوط أما إذا كان دائما يسيء إليك إذا أحسنت إليك من نسهل على النفس أن تحسن إلى من يسيء لك وإذا واحد تحسن إليه فيشكرك ويثنع عليك ويدعو لك تكون مسرور كتير إن كان تحسن إليه فيبقى عابسا يصعب على نفسك أن تكرر الإحسان هون الثواب أكثر لأنك كسرت نفسك وأحسنت إليه كان في ناس يجوا عن شيخنا رضي الله عنه من الذين يطعنون فينا ويأتون إلى الشيخ يحضرون الدروس فقال له واحد من الذين يخدمون الشيخ قال له يا مولانا هل نفسك مع هؤلاء هؤلاء قال له يشربونا من البئر ويرمون فيه الحجر قال له إِهُ يشربوا من البئر وبزدوا في حجر قال له يشربونا من البئر ثم يرمون به حجر قال له لو رموا الحجر المهم أن يشربوا هذا اللي عم يفكر فيه الشيخ مش مثل ما نحن مفكر عادة لأنه رجل صالح قال له المهم أن يشربوا يعني المهم أن يستفيدوا من الحضور لو لم يقابلوني بالإحسان يكونوا هن استفادوا واحد كان مرة درس بمدرسة رياضيات وهو من تلاميذ الشيخ فقال له ماذا أعلم الطلاب من الدين أنه أستاذ رياضيات ما هيعلمهم دين على طول فقال له علمهم ما يبقى لهم مدة حياتهم يعني علمهم الشيء الذي يستفيدون فيه لكل حياتهم شو أكثر شيء بيستفيد منه الواحد لكل حياته الإيمان إيمان بالله والرسول يعني له أستاذ رياضيات بس شوف شو عم بيقوله أنه هذه فرصة بما أنهم يسمعون لك علمهم ما يبقى لهم مدة حياتهم ما يستفيدون منه مدة حياتهم هذا اللي عم يفكر بالآخرة عم يفكر بالخير لا ينتظر فناء الناس عليه أما إذا كان أحسنت إلى إنسان فصار يسيء إليك يسيء إليك،, إليك فمرة مثال قلت له كيف تسيء إلي وقد أحسنت إليك ليس على وجه المن إنما على وجه تذكيره ليتوقف عن الإساءة يعني صار يقول له لما تصير إلي وقد أحسنت إليك لما تعاملني بهذه المعاملة وقد أكرمتك فهنا لا اسم فيه لأنه ما أراد المن ما أراد كسر خاطري أراد زجره عن الإساءة بتذكيره بالإحسان هذا بيختلف عن المن المن يكون أراد بذكر إحسانه أن يكسر قلبه أراد بذكر إحسانه أن يكسر قلبه هذا لا يريد أن يكسر قلبه هذا يريد منه أن يتوقف عن المعصية فذكره بالإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أثنا قال لو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الرسول قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله يعني من كمال شكر الله أن تشكر من أحسن إليك الشكر يكون بالدعاء بالإحسان بالمقابلة هذا الإحسان بالدعاء هذا شكر إذا قلت له جزاك الله خيرا هذا تكون شكرته إذا قلت له بارك الله فيك تكون شكرته ما شرط تعطيه مصاري يعني إذا أحسن إليك فهو قال له هل جزاء الإحسان إلا الإحسان معناه كيف تنسى الإحسان وتقوم بالإساءة لا تفعل هذا تذكر أنني ما أسأت إليك فأنت لا تسئ إليه هذا معناه هذا ما فيه مصر وهو يحبط الثواب ويبطله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاء معناه أن الذي يفعل المن يكون أبطل ثواب الصدقة ويكون فيه إذاء لهذا الشخص أذاه وأبطل الثواب يعني راح عليه الثواب هو لو عمل الصدقة لله تعالى لكن حين حصل منه المن راح الثواب ذهب الثواب بهذا المن ما هو الإصرار على الصغيرة المعدود من الكبائر الإصرار على الصغيرة المعدود من الكبائر هو أن تغلب صغائره على حسناته وهو من معاصي القلب لأنه يقترن به قصد النفس معاودة ذلك الذنب وعقد القلب على ذلك يعني هو يكون هذا الشخص يعمل المعاصي يعمل المعاصي الصغائر ولا توجد حسنات في المقابل إلى حد أن تصير هذه المعاصي التي هي الصغائر تغلب الحسنات يعني تصير أكثر من الحسنات عندما يصير ذلك يكتب عليه ذنب كبير هذا معنات الإصرار على الصغيرة كبيرة الذي يذكره بعض العلماء معناه الذي يبقى يعمل صغائر إلى حد أنها تصير أكثر من الحسنات التي يعملها عند ذلك تكتب عليه معصية كبيرة وليس معنى هذا الكلام اللي عم بيقوله أن الصغائر تنقلب كبائر وليس معنى هذا الكلام الذي يقوله أن هذه الصغائر تصير كبيرة لا الصغائر تصير كبيرة ولا الصغائر تصير كبائر لا عدد هذه الصغائر حينقلب إلى كبيرة ولا عدد مجموعه حينقلب إلى كبيرة شو اللي بيحصل لك الذي يصير أنه تكتب عليه كبيرة إذا حصلت منه صغائر بحيث تجاوزت الحسنات فيكون وقع في معصية كبيرة مع بقاء الصغائر يعني الصغائر باقية وبسبب مجاوزة الصغائر للحسنات صار عليه اسم كبير هذا معنى الإصرار على الصغيرة كبيرة لا هي بتنقلب كبيرة ولا مجموعها بينقلب كبيرة ولا هي أعيانها بتنقلب إلى كبيرة لش عم بيقول الشيخ رحمه الله في المعاصي القلب لأنها الأساس من القلب لأن أساس هذه المعاصر من القلب لأن الشخص يكون عقد قلبه على ذلك عقد قلبه على أنه يسترسل في هذه المعاصي الصغائر يفعلها دائما حتى صارت تجاوزت غلبت الحسنات صارت أكثر من الحسنات ما هو سوء الظن بالله وبعباد الله سوء الظن بالله وأن يظن بربه أنه لا يرحمه بل يعذبه اللي هو مثل شو هلا شوي الخنوط لرحمه الله هو, هو هذا معناته سوء الظن بالله وان يظن بربه أنه لا يرحمه بل يعذبه اذا واحد قلنا وقع في المعاصي ليس له ان يجزم ان الله لا بد سيعذبه وهذا اسمه سوء الظن بالله العبد ما ما هو المطلوب من العبد أن يكون بين الخوف والرجاء يخاف عذاب الله ويرجو رحمة الله يقول أنا أخاف أن يعذبني ربي وأرجو أن يرحمني ربي وأن يظن بعباد الله السوء بغير قرينة معتبر. كذلك إذا ظن بعباد الله السوء بغير قرينة معتبرة في الشرع حرام عليه ذلك يعني نحن قاعدين بمجلس صار واحد يتطلع على الناس ويظنظن فيهم يقول مثلا هذا شكله هذا لص هذا الثاني شكله محتال، وهذا الثالث شكله كذا أو مثلا بلغنا عن سرقة بدون أي قرينة معتبرة أم واحد طلع بواحدة أظن هذا هو السارق، هل له ذلك؟ لا يجوز له ذلك بألفه يكون في قلبي ليس لو أن يظن بالمسلم سوءا بدون قرينة معتبر، حرام أن يظن بالمسلم السوء فكيف تتكلم كمان ذات ناس بيتكلم في غيره، هو ما في غيره، يكون هو في قلبه شيء عليه بالماضي حصل شيء وما في غيره هذا هو، يعني ظن به ثم تكلم لا يجوز له ذلك، القرين المعتبرا شرعا بده يسأل أهل العلم متى تكون كيف بتكون من شأنه أنه يشرب الخمر مثلا هذا الشخص عرف عنه أنه يشرب الخمر وما تاب فظن به أنه شارب خمر. الآن أنه شارب خمل لقالينة أنه دائما مثلا يشرب الخمر أو كان هو شخص غير موثوق في مكان وما دخل ثالث ثم فقد شيئا فظن أن هذا الشخص الذي هو ليس من الديينين ليس من الطيبين ظن به أن هو الذي سرق ما في غيره من غرفة. وهذا الشيء تأكد أنه ذهب أخذ ظن ما جزم بذلك لأن الجزم بده الأدلة يعني في ناس بيكون مثلا عندهم خادمه بالبيت فيفقدون شيئا فببلشوا يبنوا انه هذا ما في غيرها بيقول لك ما في غيرها هو اللي سرقوا ما احيانا الشخص ولده يسرقه زوجته تسرقه ما بيحصل حصل مرات ومرات ان لا ما في غيرها هذه هي الخادمه اللي سرقت دون دليل شرعي ما عندهم قرينه معتبره بالشرع ولا عندهم دليل هل يجوز لهم ذلك عندما رأى سألت الشيخ رضي الله عنه سألوني الناس فسألت تلوا تلوا الناس فقدوا شيئا من البيت وعندهم خادمة مسلمة ما عرفوا عنها شيئا فبدون فتشوا أغراضها اللي بدون إذنها ورضاها ليس لهم ذلك ما في دليل أنت بترضى واحد يفتش لك أغراضك لظنه بك أنك سرقت ولا يوجد دليل عنده بحسب العادة ما بترضى ليش عم يتهمك ما ظهر منك شيء خادمة بس عم يطلع الشيخ رحمه الله بحكم الشرع امرأة مسلمة ليش بدك تظن فيها دون قرينة معتبرة لا عندك دليل ولا عندك قرينة معتبرة قد تكون هي السارقة بس نحن عم نحكي عن حكم الشرع هل لك ذلك؟ ليس لك ذلك ياما ناس حصل منهم خصومات لسوء ظنهم بإخوتهم ثم وجدوا الغرض الذي فقد واقع بمحل يصعب أن يقع فيه عادة عمزيح اتخذ لا ينطفه وجدوا سلسلة من الذهب اتهموا بها الإخوة في البيت وصار مشاكل قطيعة بسبب سوء الظن ما عندهم قرينة ولا عندهم دليل وما في غيرهم هني وحصلت القطيعة لو التزموا بحكم الشرع وقالوا الله أعلم ماذا صار الله أعلم ماذا حصل واحد أمرار بيكون لابس عوينات وفتش عليه بلابس خاتم بفتش عليه بلابس ساعة عم فتش عليه هو لبسه يعني شوف قديش الإنسان قد يصيبه ذهول هو لبسه للشيء بقول عم فتش عليه بقول عم فتش على الساعة حدا شاف لي ساعته بقول لابس لعوانات حدا شاف لي لعوانات هو لبسه فكيف يعني بشيء خفي عليه وشو بعرفه ليس له أن يصيق الظن بالمسلم بدون قرينة معتبر في الشرع لو كلنا يطبقوا شرع الله كلنا يرتاح أيوة بعض الظن يوقع في المعصية اللي هو الظن الذي ما فيه قرينة معتبرة شرعا إياكم والظن الرسول نهى عن الظن يعني أن تظن بالمسلم السوء بدون قرينة معتبرة الرسول نهى عنه صلى الله عليه وسلم إذا واحد ظن بالثاني. هذا اللي عم نحكي عنه، أليس؟ محمد وده. آه، ما هذا ؟ ظن به أن هو هذا ؟ الظن ما معنى تجزم؟ ظن به، ما شرط يكون جزم يعني؟ يعني الظن اللي هو جزم. وهذا كأي ظن؟ الذي ودون الجزم كمان لا يجوز. الذي فيه قارنة ليس حرام. ليس حرام. هذا هو إن الظن الذي هو ظن السوء بالمسلم دون قارنة المعتبر في الشرع. A'za laajut, sahram. Subhanallahimu الله walhamdulillahi rubbil alaheen. Nuhalli? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la Allahumma salli ala seyyidina huwadhu, ala alihi Allahumma salli على آله وصحبه وسلمه اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلمه رضي الله فردي وللمؤمنين والمؤمنات رضي الله فردي وللمؤمنين والمؤمنات رضي الله فردي وللمؤمنين والمؤمنات في إمرأة درست بمدرسة بالرياض أرسلت لي إنه هلا في يوم بالسعودية يسمون يوم الوطني فأرسلت لي إنه بعتولهم لكل الصفوف إنه بتعملوا نشاطات بمناسبة اليوم الوطني. بعتولهم بالأخير بالرسالة وليس هذا من البدعة في شيء. يوم الوطني قال وليس هذا من البدعة في شيء. مثل هذا يخبر به الناس وأحد إخواننا بعت لي على. مصورين صفحة الفيسبوك تبعيد عبد الرحمن دمشقية يبعتولوا أسئلة عليها فقال في هذه الصحيفة قال الفساء والدراتو أنه يفسدوا الصلاة قال أما التغوط فلم يريد فهو لا يفسد الصلاة <تصفيق> الذي يحصر منه في الصلاة بدل ما يضيع وقتهم بأشياء لا خير فيها يحذروا من أهل الضلال ينشروا هذه بالنسبة وحضرت صورته أنه هذه صفحته هكذا اللي بعت ليها يعني مثل هذا ينشر عن هؤلاء الحاسدين أنهم ينشرون مثل هذا. أليس أخبرتكم عن واحد نهل الطائف؟ قال لي كنا في مجلس فيه عبد العزيز كنا في مجلس فحطوا على زعاء أسئلة وأجوبة لعبد العزيز بن بزر. إن يسألوا يجاوب، يسألوا يجاوب. قال لي فسألوه عن هل لله أظافر؟ فقال للسائل لم يرد فلا نثبت ولا نم الله هذا المشبه اللي بيحرموا الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وواحد منهم لا أدري إن كان وصلتكم أيضا من جماعة الرهابية قال كان لا يأتيني أولاد قال فذهبت وتبركت بسروال الإمام محمد بن عبد الوهاب قال فجاءني أولاد بعد سنين هن بيحرموا التبرك بالرسول الصحابة والأولياء بالشنتان في <تصفيق> <تصفيق> محمد بن عبد الوهاب لما تبردت به جاءني الأولاد هو منهم من الوهابية يحرمون التبرك بالرسول أثار الرسول والأولياء وأثار الأولياء التبرك بسرواله ومحتفظين بسرواله ليه محتفظين بسرواله, <ليه محتفظين بسرواله> <أه> هذا هو أنه يعظمونه أكثر من تعظيم الرسول ليه محتفظين بسرواله أي فائدة <إن> فيه هذا وعندهم عناد وكبر عندهم عناد وكبر شيف مبالحك واحد بعت لي قال ليش اللهم بي قال النبي قال قال لرب العالمين ليش ما بتنام قال له لأنه إذا غمّلت عيني لحظة بينزل العرش على الأرض كذب هذا لا تأخذه سنة ولا نوم النوم من صفات المخلوقين كيف بده يكون لا يوصف الله به بركب أصص وبيشرواها بين الناس. لأن نحن الله لا ينام لأن النوم من صفات المخلوقين. هذا هو لا يجوز عليه النوم لأن هذا من صفات المخلوقين لا تأخذه صنة ولا نوم هذا يستفاد منه أن الله تعالى لا يوصف بأوصاف المخلوقين بالمرة يعني هون جاء في القرآن الصنة النعاس يعني والنوم هو لا يجوز عليه أي صفة من صفات المخلوقين فما بحاجة للقصص المكذوبة على زعمهم لتأييد الدين أنتم تبهوا قبل نشر القصة تأكدوا أنها صحيحة يصني قصص أمرار فيها ضلال بكونوا بعض أحبابنا نشرينها يمكن لا يقرؤون ما فيها وبينشروها وبعدين يسألوا عنها يعني هذا تسرع, تسرع. بعدين ما كل شيء موجود في الكتب صحيح بعض منهم يقول موجود بكتاب الفلاني موجود بكتاب الفلاني اللي بيعتمد على ما في الكتب بنية أن هذا يكون العلم هكذا يصير ضالا هذا يطلع ضالا في كتب منسوبة لكبار علماء الشافعية مكتوب فيها التصح الصلاة خلف المعتزلي القائل بأن الإنسان يخلق أعمال نفسه هذا يجوز أن يقوله واحد من كبار الشافعية لا يجوز في كتب لعلماء كبار مكتوب فيها هي الكتب للعلماء الكبار. بس هو بالكتب مكتوب فيها الرسول ذهب لبعض جبال مكة كان يريد أن ينتحر أن يقتل نفسه كفر اللي بيعتقد هالكلام موجود بالكتب أن بعض الناس هروه هيك إلى هذا الحد وصل وتقولون هذا ليس صحيح عم يقولوا لك موجود بالكتاب الفلاني بصفحة كذا موجود بالكتاب الفلاني بصفحة كذا إذا خالف القرآن وليس له تأويل خالف الحديث وليس له تأويل خالف الأصول وليس له تأويل كيف يكون صحيح لا يكون صحيحا كم من الكتب بيكون فيها فساد أصول الكتب صحيحة هؤلاء العلماء الذين ألفوها على هدى لكن دس فيها أو حرفت هذه الكتب في تحريف أمرار بيصير الكتب أصولها شو كانت مخطوطات المخطوطات اللي نقلوها كلهم علماء ثم طبعوها لا فبحرفوا بيغيروا بيبدلوا أمرار النقطة بتغير المعنى حرف واحد بغير المعنى مش لا يجوز تختلف عن يجوز أحيانا بيشيروا لا اللي هو حكم لا يجوز ومتفق عليه إنه لا يجوز بصير مكتوب أنه يجوز الجاهل قد يجي خانك يقول ها مرة بألمانيا الشيخ عم يعطي درس فذكر حديثه فقام واحد من الوهابيه يريد التشويش قال له الحديث مش هيك لفظه مش مثل ما انت عم تقول قال له ماذا ماذا تقول قال له ما هيك لفظ الحديث قال له بلا هكذا لفظه ام جاب كتاب رياض الصالحين مبسوط اي ما هيك مبسوط قال له اه يا شيخ هي الحديث برياض الصالحين غير ما انت عم تقول قال له هكذا تلقينا وعم شيوخنا هكذا الحديث قام اخواننا متحرقص وتحمسوا حديث البخاري راحوا جابوا البخاري فلا في البخاري مثل ما قالوا الشيخ الحافظ النوى ونقلوا بالمعنى يجوز الحافظ أن يقول الحديث بالمعنى هذلك أصده التشويش بس الشيخ رحمه الله أخذ هذا العلم التلقي وعنده ثقة بالعلماء بال الذين تلقى منهم قالوا هكذا تلقيناه عن مشايخنا فاللفظ اللي بالبخاري هو اللي قاله الشيخ يريد ذاك التشويش لا يريد الإصلاح لا هدف التشويش فهم لا يعتمد على كل ما في الكتب لو كانت مشهورة ولو كان المؤلف من المشهورين مارك الله فيك